بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعطلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 مِن وَرَائِهِم جَهَنَّم وَلا يغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مُتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ الْأَلِيمِ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سَوَاءً أَمْ حَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ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 وَقِيلَ لليَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ